الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يقنون على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن ناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين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 ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين حملته امه وهنا على وهن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 واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم حبة من فتكن في صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير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 ان الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير الم تروا ان الله سخر لكم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 بذات الصدور نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غلير ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله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 ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كلٌّ يجري إلى